بالوعد السحر وحتى الاهل الاخرين زدوني هم ولا هم وحتى الاهل الاخرين يا طبيب زدوني جميع الناس وعاديهم. ورحت القباب كثير وصف الدواء منا ورحت القباب كثير وصف الدواء منا لما مخاب واملي في الصفيف لما تقصر. اما لا قلول عشانه اما لا قلول في الحنك معادم حتى العيش والملح بدا طعمه في الحنك معدوم احتار دليلي انا وزمن الهنا محروم اصبر على اللوم والله اصبر على